قال الملأ الذين اتكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين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 وَتِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمَهُ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّقَاصِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا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 أأَغْسَلْناَّ فِي قَرِييَة مِن نَبين إِللاا أَخَلن أَهْهَا بِالبَأْسَ إِ وَبَّّ اللهَّ دَدْنَا مَا كَانَتْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدِمَتْ آباَءَ النَّضْرَاءُ وَالسَّرْوَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ